موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول امين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن اجري إلا على الله رب العالمين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 فنجيناه وأهله أجمعين فلنا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْغَدْرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصاص المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبله الاولين قالوا انما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وان ظنك لمن الكاذبين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 لسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يقل لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو على بعض الأعجنين فقرأه عليهم مه مؤمن كذالك سلكناه في قلوب المجلّمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الآليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون يَقُولُهَا النَّحْنُ ضَرُون فَفِي يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جِئْنَاهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يمتعون؟ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن أريت إلا له معيون ذكر وما كن لا غالين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون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 وَأَنزَلْنَا تلك الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وكتاب لِّمَا هدى يَدَيْهِ للمؤمنين الذين يقيمون عَلَيْهِ ويؤتون بَيْنَهُم وهم أَنزَلَ هم يوقنون. إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ العذاب وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هم الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إذ قال موسى لأهله إني انست نارا ساتيكم منها بخبر أو اتيكم بشهاب قبس, أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها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 دَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بيضاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ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 وجحدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين